الله لمن حمد سبحانك يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المغطرين يا ذخر المعدمين يا كنز الباليين نحن بباب ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحزنك الشديد متصمون وبعروتك الوثقا مستنزكون الهنا إله اشهادك انقاذك كل شيء لعظمتك الهنا الهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحماله عرشك انك انت الحي القيوم ونحن ميتون الهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد وأنك الغني عن الشريك والولد نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ تغير الكل مخلوق بارادتك الكل مخلوق بارادتك حي بقدرتك ميت بمشيئتك سبحان المتفرد بالعظمه والكبرياء سبحان الدائم الذي لأ انت الدائم ولا دائم سواك انت الباقي ولا باقي غيرك الى منى الى هنا وخاب من كان في غيرك أمله تقدست يا مولانا, تقدست يا مولانا عن أن يرجى سواك وتنزهت يا سيدانا أن يستغاث بغيرك 119. وأن لا يغتر بك الصديقون 110. ولا ييأس منك المجرمون 111. تعالى ذكرك عن المذكورين 112. وتقدست أسماؤك عن المنسوبين 113. وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحند عقيم جاءتنا الذنوب ولتتشبث بعفوك واحوجتنا الخطايا واحوجتنا الخطايا الى استفتاح ابواب صفحك وحملتنا المخافه منك على التمسك بعروه عطفك إلى منى كم من من دعاك إلهنا إلهنا ما حقر من استعصم بك ان يخمل ولا يليق ولا يليق بمن استجار بعزتك ان يسلم او يهمل انت ربنا انت خالقنا انت رازقنا 119. أنتم وجدنا أنت لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك وتعلم ضعفنا وهواننا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقويا وتعلم تخصيرنا في طاعتك واللجوء إليك وإن كنا في نظر عبادك أتقيا إلهنا ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّزته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا ضائعا إلا أعدّا ولا مريض أو مسحورا أو محسودا أو معيودا شفيت إلا شفيت إلا شفيت إلا شفيت ولا شرا داخل أجسامنا إلا أصرجته وأبعدته ولا فقيرا إلا أغنيتا ولا والدا إلا حفظتا ولا والدا إلا ولا أيما إلا سوجته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته إلهنا من كان في هذا الجمع المبارك يرجو منك ولدا صالحا يعينه اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا غايت رغبتنا اللهم هبلهم ما يريد هبلهم ما يريد هبلهم ما, هب ما يريد اللهم احفظنا بالاسلام في صحونا ونومنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا واحفظنا بالإسلام في الحياة وعند الممات وعند الحساب واجعل الإسلام نورا لبصائرنا اللهم ارزقنا اليقين وحسن الظن بك وثبت رجاءك في قلوبنا قطع رجائنا عن من عن من سواك حتى لا نرجو غيرك ولا نثق الا بك يا لطيفا لما يشاء الطف بنا 119. ويشغلنا عنك شيء 110. واستد فقرنا 111. حجتنا 112. وأذقنا سلسل مغفرتك